بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي أختك فتقول هل ادلكم على من يكفله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 قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك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 ويأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وَإِنِّي لغفار لمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا ثم اهتدا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوارا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعا افعصيت امري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي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 يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ياسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوب للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى عَن فَإِنَّ لَهُ معيشة وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 ولعذاب الآخرة اشد وأبقى افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي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 ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه